المكتوب الخامس عشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده أ خ ي العزيز إ ن سؤالك ا ل أ و ل الذي هو معلوم أ ن صغار ا ل ص ح ا ب ة هم أ ع ظ م بكثير من أ ع ا ظ م ا ل أ و ل ي ا ء فلماذا إ ذ ن لم يكشف ا ل ص ح ا ب ة الكرام بنظر ولايتهم المفسدين المندسين في المجتمع حتى سببوا استشهاد ث ل ا ث ة من الخلفاء الراشدين جوابه في مقامين اثنين المقام ا ل أ و ل بتوضيح سر دقيق ل ل و ل ا ي ة وبيانه تحل ع ق د ة السؤال وهو أ ن و ل ا ي ة ا ل ص ح ا ب ة الكرام هي ا ل و ل ا ي ة الكبرى ومنبعها و أ ص و ل ه ا ا ل أ و ل ى من و ر ا ث ة ا ل ن ب و ة وطريقها النفوذ من الظاهر إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة م ب ا ش ر ة من دون المرور بطريق البرزخ فهي ولايه م ت و ج ه ة إ ل ى انكشاف ا ل أ ق ر ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة حيث إ ن طريق هذه ا ل و ل ا ي ة رغم اتصالها الشديد س ا م ي ة و ع ا ل ي ة جدا خوارقها ق ل ي ل ة فكشوفاتها وكراماتها نادرا ما تظهر إ ل ا أ ن مزاياها وفضائلها ع ا ل ي ة جدا بينما كرامات ا ل أ و ل ي ا ء أ غ ل ب ه ا ليست ا خ ت ي ا ر ي ة فقد يظهر منهم أ م ر خارق ل ل ع ا د ة من حيث لم يحتسبوا اكراما من الله لهم و أ غ ل ب هذه الكشوفات والكرامات يظهر لهم أ ث ن ا ء ف ت ر ة السير والسلوك وعند مرورهم في برزخ الطريقه وحينما ي ت ج ر د و ن إ ل ى حد ما من ح ض و ر ا ل ب ش ر ي ة ينالون حالات خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة أما ا ل ص ح ا ب ة ا ل ك ر ا م ر ض و ا ن ا ل ل ه ع ل ي ه م أ ج م ع ي ن فهم ل ي س و ا م ض ط ر ي ن إ ل ى قطع ا ل د ا ئ ر ة ا ل ع ظ ي م ة ب ا ل س ي ر و و ل س ك ض م ن ا ل ط ر ي ق ة للوصول إلى ا ل ح ق ي ق ة وذلك ل ت ش ر فهم ب ن ع ك ا س أ ن و ا ر ا ل ص ح ب ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة فهم ق ا د ر و ن بهذا ا ل س ر أن ي ن ف ذ و ا من ا ل إلى ظ ا ا ه ر ل ح ق ي ق ة بخطوة واحدة و فمثلا ي جلسة واحدة ف ً إ ن هناك طريقين ل إ د ر ا ك ل ي ل ة القدر التي مضت ليلتها ب ا ل أ م س وغدت ماضيا ا ل أ و ل ى م ع ا ن ا ة ا ل أ ي ا م يوما بعد يوم س ن ة ك ا م ل ة ل أ ج ل الوصول إ ل ى تلك ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة م ر ة أ خ ر ى ومقابلتها وموافقتها فلابد من السير والسلوك وقطع س ن ة ك ا م ل ة ل ل ض ف ر بهذه ا ل ق ر ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة و ه ذ الثانيه هو م س ك معظم السالكين من أهل الطرق. السانية، انسلال الجسم المادي المقيد بالزمان من غلافه والتسامي روحيا بالتجرد و ر ؤ ي ة ل ي ل ة القدر ا ل م ا ض ي ة ب ا ل أ م س مع ل ي ل ة العيد ا ل م ق ب ل ة بعد يوم حاضرتين ماثلتين ك أ ن ه م ا اليوم الحاضر حيث إ ن الروح ليست م ق ي د ة بالزمان فحينما تسمو ا ل أ ح ا س ي س ا ل إ ن س ا ن ي ة إ ل ى د ر ج ة ر ه ا ف ة الروح يتوسع ذلك الزمان الحاضر ويطوي فيه الماضي والمستقبل فتكون ا ل أ و ق ا ت ا ل م ا ض ي ة و ا ل م س ت ق ب ل ة ب ا ل ن س ب ة ل ل آ خ ر ي ن ب م ث ا ب ة الحاضر ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه في ضوء هذا التمثيل يكون العبور إ ل ى ل ي ل ة القدر ا ل م ا ض ي ة ب ا ل أ م س بالرقي إ ل ى م ر ت ب ة الروح و م ش ا ه د ة الماضي كأنه الالهيه ح ض ر وأساس هذا ا ث ر الغامض إنما و انكشاف ا ل أ ق ر ب ة ا ل ل إ ي ة و ن و ض ح هذا بمثال إ ن الشمس ق ر ي ب ة منا ل أ ن ض ي ا ء ه ا وحرارتها وصورتها تتمثل في م ر آ ت ن ا التي في أ ي د ي ن ا ولكن نحن بعيدون عنها فلو أ ح س س ن ا ب أ ق ر ب ي ت ه ا من حيث ا ل ن و ر ا ن ي ة و أ د ر ك ن ا علاقتنا مع صورتها ا ل م ث ا ل ي ة في م ر آ ت ن ا وعرفناها بتلك ا ل و ص ا ف ة ولمسنا ح ق ي ق ة ضيائها وحرارتها وهيئتها ف إ ن أ ق ر ب ي ت ه ا تنكشف لنا ل د ر ج ة تغرينا بتكوين ع ل ا ق ة معها عن م ع ر ف ة وقرب ولكن لو أ ر د ن ا التقرب إ ل ي ه ا والتعرف عليها من حيث بعدنا عنها تضطررنا إ ل ى كثير جدا من السير الفكري والسلوك العقلي لنصعد فكريا ب ص ح ب ة القوانين ا ل ع ل م ي ة إ ل ى السماوات ونتصور من ث م ة الشمس م ت أ ل ق ة في فضاء الكون ولابد من ا ل ا س ت ع ا ن ة بهذه القوانين والتدقيقات ا ل م ط و ل ة جدا ل إ د ر ا ك ما في ماهيتها من ضياء و ح ر ا ر ة و أ ل و ا ن س ب ع ة وبعد هذا كله قد نحصل على ا ل ق ر ب ي ة ا ل م ع ن و ي ة منها بمثل الذي حصل عليها الشخص ا ل أ و ل ب ت أ م ل يسير في م ر آ ت ه وعلى غرار هذا المثال ف ا ل ن ب و ة والولايه ا ل م و ر و ث ة عنها متوجهتان إ ل ى انكشاف ا ل أ ق ر ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة أ م ا سائر الولايات ف إ ن معظمها تسلك على أ س ا س ا ل ق ر ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة فتضطر إ ل ى السير والسلوك عبر مراتب ع د ة قبل بلوغها المقام المطلوب المقام الثاني ان الذي كان وراء حواده الفتن إن ليسه عددا قليلا من اليهود كي يمكن حصرهم و إ ي ق ا ف ذلك الفساد و إ ط ف ا ء تلك الفتن بمجرد كشفهم إ ذ بدخول أ ق و ا م ك ث ي ر ة م ت ب ا ي ن ة إ ل ى ح ض ي ر ة ا ل إ س ل ا م تداخلت واختلطت تيارات م ت ن ا ق ض ة وغير م ت ج ا ن س ة في باطنها مع ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م و ب خ ا ص ة أ و ل ئ ك الذين أ ص ي ب غرورهم القومي ب ا ل ض ر ب ا ت ا ل ق و ي ة م ن ي د س ي د ن ا عمر ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه ف ك ا ن و ا ي ج م ر و ن ف ي ن ف و س ه م ا ل ا ن ت ق ا م و ي ت ر ق ب و ن الفرصة له ح يجب ث ط ل د ي ن ه م ا ل س ا ب ق ودمر س ل ط ا ن ه م و أ ز ي ل ب ان ي ك ه م ا ل ت ي ك ان ت مدار ا ف ت خ ا ر ه م وعزهم لذا فقد ك ا ن و ا ي ح م ل و ن ه ح س ا س ا ب ا ل ا ن ت ق ا م ش ع و ر ي ا و غ ي ر ش ع و ر ي ج ان ي ك ن هناك ا ش ا ص يجب ا م و ل ه ذ ا قيل إ ن المنافقين الدساسين ا ل أ ذ ك ي ا ء أ م ث ا ل اليهود قد استغلوا تلك ا ل ح ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ ي إ ن م ق ا و م ة تلك الفتن و إ ز ا ل ت ه ا هي بمواجهتها ب إ ص ل ا ح ذلك المجتمع وتنوير ا ل أ ف ك ا ر ا ل م خ ت ل ف ة وليس بكشف ق ل ة من المفسدين وإذا فوق إن سيدنا عمر رضي الله عنه قد هتف من فوق المنبر بسارية قيل قد رضي عنه من عمر هتف تحد ق وهتافه ا ا ا س ر ي وهو شهرا منه على بعد مسيرة بياسارية الجبل الجبل هذا وتوجيهه هذا أ ص ب ح سببا من أ س ب ا ب نيل النصر في تلك ا ل م ع ر ك ة هذه ا ل ح ا د ث ة ا ل م ش ه و ر ة تبين مدى نفاذ بصيرته ا ل ح ا د ة والسؤال هو لماذا لم تر تلك ا ل ب ص ي ر ة بنظرها الثاقب قاتله فيروز الذي كان قريبا منه الجواب نجيب عن هذا السؤال بما أجاب عنه سيدنا يعقوب عليه السلام زي مسرش بوي <ؤ> پراهن ش ن ي دي چرا درچاه کان ع ن ش نديدي بکفت احوال ما برک جهانست دمی پ ی ا و دیردم نهانست كی برطارم ع ل ا نشينم كی برپشت پاي خوت نبینم فقد سئل عليه السلام كيف وجدت ريح يوسف عليه السلام من قميصه الذي في أ ر ض مصر ولم تره في الجب القريب منك في أ ر ض كنعان ف أ ج ا ب عليه السلام إ ن حالاتنا كالبرق الخاطف يظهر أ ح ي ا ن ا ويختفي أ خ ر ى فنكون أ ح ي ا ن ا كمن هو جالس في أ ع ل ى مقام ويرى جميع ما حوله و أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى لا نرى ظهر أ ق د ا م ن ا و ا ل خ ل ا ص ة أ ن ه مهما كان ا ل إ ن س ا ن فاعلا ل ا خ ي ا ر إ ل ا أ ن ا ل م ش ي ئ ة ا ل إ ل ه ي ة هي ا ل أ ص ل والقدر ا ل إ ل ه ي حاكم مهيمن و ا ل م ش ي ئ ة ا ل إ ل ه ي ة ترد ا ل م ش ي ئ ة ا ل إ ن س ا ن ي ة بمضمون قوله تعالى وما تشاؤون الا ان شاء الله و إ ذ ا جاء القدر عمي البصر فينفذ حكمه و إ ذ ا ما تكلم القدر تسكت ا ل ق د ر ة ا ل ب ش ر ي ة ويصمت الاختيار الجزئي مضمون سؤالكم الثاني هو ما ح ق ي ق ة الوقائع التي دبت في صفوف المسلمين في عهد سيدنا علي رضي الله عنه وماذا نسمي أ و ل ئ ك الذين ماتوا وقتلوا فيها الجواب ان م ع ر ك ة الجمل التي دارت رحاها بين سيدنا علي رضي الله عنه وجماعته من ج ه ة وبين ط ل ح ة والزبير و ع ا ئ ش ة رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن من ج ه ة اخرى هي م ع ر ك ة بين ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة و ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ض ا ف ي ة ا ل ن س ب ي ة وتوضيحها ك ا ل آ ت ي لقد جعل سيدنا علي رضي الله عنه ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة أ س ا س ا لسياسته في إ د ا ر ة د ف ة الحكم وسار بمقتضاها على وفق اجتهاده وبمثل ما كان الشيخان يسيران عليه من قبله اما معارضوه فقد قالوا إ ن صفاء القلوب و ط ه ا ر ة النفوس في عهد الشيخين ك ا ن ملائمين وممهدين لكي تنشر ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة سلطانها على المجتمع إ ل ا أ ن دخول أ ق و ا م م ت ب ا ي ن ة الطبائع والاتجاهات وهم على ضعف ا ل إ س ل ا م بمرور الزمن في هذا المجتمع أ د ى إ ل ى وضع عوائق م ه م ة ا ذ ا ء ا ل ر غ ب ة في تطبيق ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة ف ر د ى تطبيقها صعبا لذا فقد اجتهدوا على أ س ا س من ا ل ع د ا ل ة ا ل ن س ب ي ة التي هي اختيار ل أ ه و ن الشرين ولكن ل أ ن ا ل م ن ا ف س ة حول هذين النوعين من الاجتهاد الت إ ل ى ميدان ا ل س ي ا س ة فقد نشبت الحرب بين الطرفين وحيث إ ن كل طرف قد توصل إ ل ى اجتهاده ب ن ي ة خ ا ل ص ة ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى و م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م ونشبت الحرب ن ت ي ج ة هذا الاجتهاد الخالص لله فيصح أ ن نقول القاتل والمقتول كلاهما من أ ه ل ا ل ج ن ة و ك ل ه م ا م أ ج و ر ا ن مثابان رغم معرفتنا أ ن اجتهاد ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه كان صوابا و أ ن اجتهاد مخالفيه مجانب للصواب وهؤلاء المخالفون ليسوا أ ه ل ا للعقاب ا ل أ خ ر و ي إ ذ المجتهد لله إ ذ ا أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ن أ خ ط أ فله أ ج ر واحد أ ي أ ن ه ينال ثواب بذله الجهد في الاجتهاد وهو نوعا من ا ل ع ب ا د ة أ ي هو معذور في خطئه وقد قال أ ح د أ ع ل ا ن علمائنا المحققين ويعد قوله ح ج ة شعرا ب ا ل ل غ ة الكرديه ة جشر ص اي ب ا ا ن م ك ل و لا ل و ر ج ن تخب ي كتيل أي ن قاتلهم لا ت فيما وقع بين الصحب الكرام ل أ ن القاتل والمقتول كليهما في ا ل ج ن ة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 فلا يضحى بفرد واحد ل أ ج ل الحفاظ على س ل ا م ة الجميع إ ذ الحق هو حق ضمن إ ط ا ر ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة فلا ينظر إ ل ى كونه صغيرا أ و كبيرا لذا لا يفدى بالصغير ل أ ج ل الكبير ولا بحياه فرد وحقه ل أ ج ل س ل ا م ة ج م ا ع ة والحفاظ عليها إ ن لم يكن له رضا في ا ل أ م ر أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ت ض ح ي ة برضاه و ر غ ب ة منه فهي م س أ ل ة أ خ ر ى أ م ا ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ض ا ف ي ة فهي أ ن الجزء يضحى به ل أ ج ل س ل ا م ة الجميع فهذه ا ل ع د ا ل ة لا ت أ خ ذ حق الفرد بنظر الاعتبار ل أ ج ل ا ل ج م ا ع ة و إ ن م ا تحاول القيام بنوع من ع د ا ل ة إ ض ا ف ي ة من حيث الشر ا ل أ ه و ن ولكن إ ذ ا كانت ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة ق ا ب ل ة للتطبيق فلا يصار إ ل ى ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ض ا ف ي ة و إ ن صار إ ل ي ه ا فقد وقع الظلم ف ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه قال إ ن ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة ق ا ب ل ة للتطبيق كما كان عليه في عهد الشيخين لذا حاول بناء ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة على تلك ا ل ق ا ع د ة من ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة بينما معارضوه كانوا يقولون إ ن هذه ا ل ع د ا ل ة ا ل م ح ض ة غير ق ا ب ل ة للتطبيق حيث هناك عوائق ومشكلات ك ث ي ر ة تظهر أ ث ن ا ء تطبيقها فصار اجتهادهم إ ل ى ا ل ع د ا ل ة ا ل إ ض ا ف ي ة أ م ا ما أ و ر د ه التاريخ من أ س ب ا ب أ خ ر ى فهي ليست أ س ب ا ب ا ح ق ي ق ي ة بل حجج ومبررات و ا ه ي ة ف إ ن قلت لم ا لم يوفق ا ل إ م ا م علي رضي الله عنه بمثل ما وفق أ س ل ا ف ه في إ د ا ر ة د ف ة ا ل خ ل ا ف ة رغم اتصافه من هذه ا ل ن ا ح ي ة بقابليات ف ا ئ ق ة وذكاء خارق و ل ي ا ق ة ت ا م ة ج د ي ر ة بمنصب ا ل خ ل ا ف ة الجواب إ ن ا ل إ م ا م علي كان حريا ومؤهلا للقيام بمهمات جسام تفوق أ ه م ي ة ا ل س ي ا س ة والحكم إ ذ ا كان التوفيق تاما له في ا ل س ي ا س ة والحكم لما كان يحرز لقب سيد ا ل أ و ل ي ا ء ب ج د ا ر ة ت ا م ة ذلك المقام المعنوي الذي هو أ ه ل له بحق فظفر بسلطنه م ع ن و ي ة وبحكم معنوي أ ر ق ى بكثير من خ ل ا ف ة س ي ا س ي ة ر ا ه ر ي ة حيث أ ص ب ح ب م ث ا ب ة أ س ت ا ذ الجميع وغدا حكمه المعنوي ساريا و م اي ض ان إلى يوم القيامة يوم وقع أما ما م حرب بين الامام إ م علي رضي ل ل ه عنه وسيدنا علي ا ا و ي رضي ة ل ه عنه وأنصاره ف واقعة الصفين فهي ح رضي ب بين الخلافة الملك الدنيوي أي إن الإمام علي والسلطنة الخلافة الملك الإمام إن ر الله عنه قد اتخذ أ ح ك ا م الدين وحقائق ا ل إ س ل ا م و ا ل آ خ ر ة أ س ا س ا فكان يضحي بقسم من قوانين الحكم والسلطنه وما تقتضيه ا ل س ي ا س ة من أ م و ر فيها إ ج ح ا ف في سبيل الحقائق و ا ل أ ح ك ا م أ م ا سيدنا م ع ا و ي ة ومن معه فقد التزموا ا ل ر خ ص ة ا ل ش ر ع ي ة وتركوا ا ل أ خ ذ ب ا ل ع ز ي م ة ل أ ج ل إ س ن ا د ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة بسياسات الحكم و ا ل د و ل ة فعدوا انفسهم مضطرين في ا ل أ خ ذ بهذا المسلك في عالم ا ل س ي ا س ة لذا رجحوا ا ل ر خ ص ة على ا ل ع ز ي م ة ووقعوا في ا ل خ ط أ أ م ا م ق ا و م ة الحسن والحسين رضي الله عنهما ل ل أ م و ي ي ن فهي في حقيقتها صراع بين الدين و ا ل ق و م ي ة اذ اعتمد ا ل أ م و ي و ن على جنس العرب في ت ق و ي ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ه وقدموهم على غيرهم أ ي فضلوا ر ا ب ط ة ا ل ق و م ي ة على ر ا ب ط ة ا ل إ س ل ا م ف أ ض ر و ا من جهتين ا ل أ و ل ى آ ذ و ا ا ل أ ق و ا م ا ل أ خ ر ى بنظرتهم هذه فولدوا فيهم ا ل ك ر ا ه ي ة والنفور ا ل ث ا ن ي ة إ ن ا ل أ س س ا ل م ت ب ع ة في ا ل ق و م ي ة و ا ل ع ن ص ر ي ة أ س س ظ ا ل م ة لا تتبع ا ل ع د ا ل ة ولا توافق الحق إ ذ لا تسير تلك ا ل أ س س على وفق ا ل ع د ا ل ة ل أ ن الحاكم العنصري يفضل من هم ب ن و جنسه على غيرهم ف أ ن ا له أ ن يبلغ ا ل ع د ا ل ة بينما ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله من ع ص ب ي ة ج ا ه ل ي ة لا فرق بين عبد حبشي وسيد قرشي إ ذ ا أ س ل م ا فلا يمكن إ ق ا م ة ر ا ب ط ة ا ل ق و م ي ة بدلا من ر ا ب ط ة الدين في ضوء هذا ا ل أ م ر الجازم إ ذ لا تكون هناك ع د ا ل ة قط و إ ن م ا تهدر الحقوق ويضيع ا ل إ ن ص ا ف وهكذا ف إ ن سيدنا الحسين رضي الله عنه قد تمسك ب ر ا ب ط ة الدين وهو محق في ذلك لذا قاوم ا ل أ م و ي ي ن حتى رزق م ر ت ب ة ا ل ش ه ا د ة و إ ذ ا قيل لم ا لم ينجح سيدنا الحسين رضي الله عنه في مسعاه رغم أ ن ه كان على حق وصواب وكيف سمحت ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة والقدر ا ل إ ل ه ي أ ن تكون عاقبته و ع ا ق ب ة آ ل بيته ف ا ج ع ة أ ل ي م ة الجواب إ ذ ا استثنينا المقربين من سيدنا الحسين رضي الله عنهم نجد أ ن ا ل أ ق و ا م ا ل م خ ت ل ف ة الذين التحقوا به هم ممن أ ص ي ب غرورهم القومي بجروح بيد العرب المسلمين فهم يضمرون ث أ ر اتجاههم مما كدر صفاء ا ل ن ي ة ونقاءها التي كان يتحلى بها مسلك الحسين ومن ع ه و أ د ى تعكر ذلك الصفاء وخفوت سطوع ذلك النهج القويم إ ل ى تقهقرهم أ م ا م أ و ل ئ ك أ م ا ح ك م ة تلك ا ل ح ا د ث ة ا ل م ؤ ل م ة من ز ا و ي ة نظر القدر ا ل إ ل ه ي فهي أ ن الحسن والحسين رضي الله عنهما ه م ا و و ذ ي ونسلهما كانوا مرشحين لسلطنه م ع ن و ي ة ومؤهلين لتسلم م ر ت ب ة س ا م ي ة م ع ن و ي ة ولما كان الجمع بين سلطنه الدنيا وتلك السلطنه ا ل م ع ن و ي ة من ا ل ص ع و ب ة بمكان لذا جعلهم القدر ا ل إ ل ه ي يعرضون عن الدنيا و أ ظ ه ر لهم وجه الدنيا ا ل د م ي ن لئلا تبقى لهم ع ل ا ق ة ق ل ب ي ة مع الدنيا ودفعهم إ ل ى أ ن ينفضوا أ ي د ي ه م من سلطنه ص و ر ي ة د ن ي و ي ة م ؤ ق ت ة ز ا ئ ل ة بينما عينهم بتسنم ا ل أ م و ر لدى سلطنه م ع ن و ي ة س ا م ي ة د ا ئ م ة ف أ ص ب ح و ا مرجعا ل أ ق ط ا ب ا ل أ و ل ي ا ء بدلا من أ ن يكونوا مرجعا ل ل و ل ا ة الاعتياديين أ م ا سؤالكم الثالث الذي هو م الجواب ا ح ك أولئك م المصيبة الأليمة والمعاملة الظالمة التي أصابت أولئك الميامين ة في التي الطاهرين أصابت ل لقد بينا سابقا أ ن هناك ث ل ا ث ة أ س س كان معارض سيدنا الحسين رضي الله عنه وهم ا ل أ م و ي و ن يسيرون عليها والتي أ د ت إ ل ى ارتكاب تلك المظالم والمعاملات ا ل ق ا س ي ة ا ل أ و ل هو دستور ا ل س ي ا س ة الظالم ومؤداه أن ا ل أ ش خ ا ص ي ض ك ى ب ه م في سبيل الحفاظ على الدولار ة و س ت ب ا ب ا ل ن ظ ا م ف ي ا ل ب ل ا د ا ل ث ا كانت ن ي د و ل ت ه م ت س ت ن د إلى ا ل ل ق و و م ي ة ا ع ن ص ر ي ة و ك الامم ن ا ح ك ا ل ه ي م على ا ل أ م و قانون القومية الظالم وهو ر الظالم كل شيء يضحى به في به س ب ي ل ا ل ح ف ا ظ ع ل سلامة الأمة الثالث ى ت أ ص ل عرق ا ل م ن ا ف س ة لدى ا ل أ م و ي ي ن منذ م د ة ط و ي ل ة تجاه الهاشميين فظهر في يزيد و أ م ث ا ل ه مما سبب تفجر استعدادات ظالمه ق ا س ي ة لا ر ح م ة فيها ولا ر أ ف ة وهناك س ب ب الرابع وهو يخص الذين انضموا إ ل ى صف سيدنا الحسين رضي الله عنه وهو أ ن اعتماد ا ل أ م و ي ي ن على ق و م ي ة العرب وحدهم في إ د ا ر ة شؤون الدوله نظرتهم ا ل م ت ع ا ل ي ة على سائر ا ل أ ق و ا م ك أ ن ه م عبيد لديهم وتسميتهم بالموالي أ ص ا ب غرور أ و ل ئ ك مما دفعهم إ ل ى الالتحاق بصف سيدنا الحسين وهم يحملون ن ي ة غير خ ا ل ص ة لله وهي ن ي ة أ س ا س ه ا دافع ا ل ث أ ر هذا ا ل أ م ر ه ي ج ر ع ص ب ي ة ا ل ق و م ي ة لدى ا ل أ م و ي ي ن ف أ د ى بهم ا ل أ م ر إ ل ى ارتكاب تلك ا ل ف ا ج ع ة ا ل أ ل ي م ه التي لا تجد فيها ر ح م ة ولا عطفا ولا ر أ ف ه هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل أ ر ب ع ة ا ل م ذ ك و ر ة هي أ س ب ا ب ظاهريه الا أ ن ن ا إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل أ م ر من ز ا و ي ة القدر ا ل إ ل ه ي نجد أ ن سيدنا الحسين وذويه ر ب ي الله عنهم قد أ ح ر ز و ا نتائج أ خ ر و ي ة وسلطنه ر و ح ي ويساعة ورقيا معنويا من جراء تلك ا ل ف ا ج ع ة ا ل أ ل ي م ه بحيث تكون تلك ا ل آ ل ا م والصعوبات التي لاقوها في تلك ا ل ح ا د ث ة ا ل أ ل ي م ه ز ه ي د ة و ي س ي ر ة تجاه تلك المنازل ا ل ر ف ي ع ة التي ح ض و ا بها فمثلا إ ن الذي يستشهد ن ت ي ج ة تعذيب يستغرق س ا ع ة يغنم من المراتب ا ل ع ا ل ي ة والدرجات ا ل س ا م ي ة للشهاده ة ما م لا ي ك ن أ ن يحصل عليها من يسعى بجهد متواصل خلال عشر سنين فلو سئل ذلك الشهيد بعد فوزه ب د ر ج ة ا ل ش ه ا د ة عن ذلك التعذيب ل أ ج ا ب لقد فزت كثيرا جدا بشيء يسير جدا فحوى في الحق يدخلون سؤالكم الناس سيدنا عيسى عليه السلام الرابع الأكثرية المطلقة الدين الدجال في آخر الزمان قتل عليه من آخر بعد إن بينما وردت في روايات أ خ ر ى لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى لا يقال في ا ل أ ر ض الله الله فكيف يسقط الناس بهذه ا ل ك ث ر ة في ه ا و ي ة الكفر بعد أ ن دخلوا ب ك ث ر ة م ط ل ق ة في ح ظ ي ر ة ا ل إ ي م ا ن الجواب إ ن ضعاف ا ل إ ي م ا ن يستبعدون ما جاء في الحديث الصحيح من نزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله الدجال وعمله ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولكن لو وضحت ح ق ي ق ة ا ل ر و ا ي ة لا يبقى موضع للاستبعاد قط وذلك أ ن المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والروايات ا ل و ا ر د ة حول المهدي والسفياني هو ا ل آ ت ي إ ن تيارين ل ل إ ل ح ا د سيشتدان ويتقويان في آ خ ر الزمان ا ل أ و ل أ ن ش خ ص رهيبا يقال له السفياني سينكر ا ل ر س ا ل ة ا ل أ ح م د ي ة ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم متسترا بالنفاق ويتولى ق ي ا د ة المنافقين ويسعى لتدمير ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وسيقابله شخص نوراني من آ ل البيت يسمى محمد المهدي يتولى ق ي ا د ة أ ه ل ا ل و ل ا ي ة و أ ه ل الكمال المرتبطين ب ا ل س ل ا ل ة ا ل ن و ر ا ن ي ة ل آ ل البيت ويقتل تيار النفاق الذي يمثل شخص السفياني المعنوي ويدمره تدميرا أ م ا التيار الثاني فهو التيار الطاغي المتمرد ويمنح أ ف ر ا د هذا التيار المنكرين لله سبحانه أ ن ف س ه م نوعا من ا ل ر ب و ب ي ة ك أ ن ه م ن م ا ر د ة صغار مثلما يمنح الجاهل بالسلطان غير المعترف بجنوده وضباطه نوعا من ا ل س ل ط ن ة وشكلا من ا ل ح ا ك م ي ة إ ل ى كل جندي أ م ا الدجال وهو كبيرهم الذي يتولاهم فيؤتى من الخوارق ما يشبه أ ع م ا ل السحر والتنويم ا ل م غ م ا ط ي س ي ويتمادى كثيرا حتى يضفي على حكومته ا ل ج ب ا ر ة ظاهرا نوعا من الربوبيه ويعلن أ ل و ه ي ت ه ولا ريب أ ن ادعاء ل إ ن س ا ن عاجز ا ل أ ل و ه ي ه والذي يقهره ذباب ويعجز حتى عن خلق جناحها ح م ا ق ة ما بعدها ح م ا ق ة تستحق منتهى الهزء و ا ل س خ ر ي ة وهكذا ففي مثل هذه الفتره وحينما يبدو ذلك التيار قويا شديدا يظهر الدين الحق الذي اتى به عيسى عليه السلام والذي هو الشخصيه المعنويه لسيدنا عيسى عليه السلام اي ينزل من سماء الرحمه الالهيه فتتصفى النصرانيه الحاضره تجاه تلك الحقيقه وتتجرد من الخرافات والتحريفات وتتحد مع حقائق ا ل إ س ل ا م أ ي إ ن ا ل ن ص ر ا ن ي ة ستنقلب م ع ن ا إ ل ى نوع من ا ل إ س ل ا م فذلك الشخص المعنوي ل ل ن ص ر ا ن ي ة يكون تابعا باقتدائه ب ا ل ق ر آ ن الكريم ويظل ا ل إ س ل ا م في مقام ا ل إ م ا م المتبوع ويجد الدين الحق ن ت ي ج ة هذا الالتحاق ق و ة عظمى إ ذ في الوقت الذي كان ا ل إ س ل ا م و ا ل ن ص ر ا ن ي ة منفردين كل على ح د ة غير قادرين على صد تيار ا ل إ ل ح ا د يكونان بفضل الاتحاد بينهما على استعداد لتدمير تيار ا ل إ ل ح ا د تدميرا كاملا ففي هذه ا ل أ ث ن ا ء يتولى شخص عيسى عليه السلام الموجود بجسمه البشري في عالم السماوات ق ي ا د ة تيار ذلك الدين الحق أ خ ب ر بهذا مخبر صادق استنادا إ ل ى وعد من ل د قدير على كل شيء و إ ذ هو قد أ خ ب ر ف ا ل أ م ر حق لا ريب فيه و إ ذ وعد به القدير على كل شيء فلا شك أ ن ه سينجزه نعم إ ن الذي يرسل ا ل م ل ا ئ ك ة تترى من السماوات إ ل ى ا ل أ ر ض ويجعلهم أ ح ي ا ن ا في ص و ر ة إ ن س ا ن كما جعل سيدنا جبريل عليه السلام في ص و ر ة الصحابي د ح ي ة الكلبي ويرسل الروحانيين من عالم ا ل أ ر و ا ح ويجعلهم يتمثلون في صور ب ش ر ي ة بل يرسل حتى أ ر و ا ح كثير من ا ل أ و ل ي ا ء المتوفين في أ ج س ا د ه م ا ل م ث ا ل ي ة إ ل ى الدنيا لا يستبعد من ح ك م ة هذا الحكيم ذي الجلال أ ن يرسل عيسى عليه السلام الموجود حيا بجسده في سماء الدنيا إ ل ى الدنيا بل حتى لو كان ذاهبا إ ل ى أ ق ص ى نواحي عالم ا ل آ خ ر ة وكان ميتا حقا ف إ ن ه سبحانه قادر وتقتضي حكمته أ ن يلبسه جسدا من جديد ويرسله إ ل ى الدنيا ل أ ج ل هذه ا ل ن ت ي ج ة ا ل ج ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة وليكون مسك الختام و ا ل ن ه ا ي ة ا ل ج ل ي ل ة للدين الذي أ ت ى به عيسى عليه السلام وقد وعد بهذا سبحانه وتعالى لاطباء حكمته ا ل ج ل ي ل ة واذ قد وعد ف إ ن ه سيرسله حتما ولا يلزم أ ن يعرف كل أ ح د أ ن ه عيسى عليه السلام بذاته أ ث ن ا ء نزوله إ ل ى الدنيا و إ ن م ا يعرفه خواصه والمقربون منه بنور ا ل إ ي م ا ن إ ذ لا يعرفه الناس كلهم ب د ر ج ة ا ل ب د ا ه ا سؤال لقد جاف ء ي ا ل ر و ا ي ا ت أ ن ل ل د ج ا ل ج ن ة ك ا ذ ب ة يلقي فيها أ ت ب ا ع و ل ه جهنم ك ا ذ ب ة يلقي فيها ملاي ن ت ب ع ه حتى إ ن ه ج ع ل أ ح د أ ا د ن ي د ا ب ت ه ك ا ل ج ن ة و ا ل أ خ ر ى كجهنم و ل ه ج س م ع ظ ي م ط و ل ه كذا وكذا و ي ر ه ا من ا ل أ و ص ا ف التي ي ع ر ف بها فسؤال ا ل ما المراد من هذه الروايات الجواب إ ن الشخص الظاهري للدجال هو ك ا ل إ ن س ا ن فهو إ ن س ا ن دساس شيطان أ ح م ق مغرور تفرعن وطغى ونسي الله تعالى حتى أ ط ل ق على حاكميته ا ل ج ب ا ر ة ظاهرا اسم ا ل أ ل و ه ي ة أ م ا شخصه المعنوي الذي هو تيار ا ل إ ل ح ا د الطاغي فهو شخص جسيم جدا وما ورد من روايات في أ و ص ا ف ه ا ل د ا ل ة على ا ل ض خ ا م ة يشير إ ل ى ذلك الشخص المعنوي كما صور في وقت ما القائد العام للقوات ا ل ي ا ب ا ن ي ة تصوير إ ن س ا ن واضع إ ح د ى قدميه في البحر المحيط الهادي و ا ل أ خ ر ى في ق ل ع ة بورت ارثر التي تبعد عن ا ل أ و ل ى م س ا ف ة ع ش ر ة أ ي ا م فهذا التصوير لذلك القائد الصغير أ ظ ه ر ومثل الشخص المعنوي العظيم لجيشه أ م ا ا ل ج ن ة ا ل ك ا ذ ب ة للدجال فهي ملاهي ا ل ح ض ا ر ة وزخارفها ا ل ف ا ت ن ة أ م ا دابته فهي و ا س ط ة نقل ش ب ي ه ة بالقطار في ر أ س ه موقد ا ل نار يرمي فيها أ ح ي ا ن ا من لا يتبعه و ا ل أ ذ ن ا ل أ خ ر ى لتلك ا ل د ا ب ة أ ي ر أ س ه ا مفروش بفرش و ث ي ر ة ك ا ل ج ن ة أ ع د ه ا لجلوس أ ت ب ا ع ه وحقا أ ن القطار د ا ب ة م ه م ة ل ل ح ض ا ر ة السفيهه الظالمه كي ي أ ت ي ب ج ن ة ك ا ذ ب ة ل أ ه ل ا ل س ف ا ه ة والدنيا إ ل ا أ ن ه بيد ا ل م د ن ي ة ا ل ح ا ض ر ة يكون ك ز ب ا ن ي ة جهنم ي أ ت ي بالهلاك و ا ل أ س ر والذل ل أ ه ل الدين و ا ل إ س ل ا م المساكين وعلى الرغم من نشر الدين الحقيقي الذي أ ت ى به عيسى عليه السلام نوره على ا ل أ ك ث ر ي ة ا ل م ط ل ق ة من الناس وذلك بظهوره وانقلابه إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ ل ا أ ن ه عند قرب قيام ا ل س ا ع ة يبرد تيار الحاد م ر ة أ خ ر ى ويتغلب فلا يبقى على وجه ا ل أ ر ض ب ا ل أ ك ث ر ي ة العظمى من يقول الله الله أ ي لا تتولى ج م ا ع ة م ه م ة لها ش أ ن ه ا موقعا مهما على ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ولا يعني الحديث أ ن ه لا يبقى أ ه ل الحق والدعين له على وجه ا ل أ ر ض بل سيبقى أ ه ل الحق الذين يظلون في ا ل أ ق ل ي ة ازاء ا ل إ ل ح ا د أ و يغلبون على أ م ر ه م سيبقون إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا أ ن ه في أ ث ن ا ء قيامها تقبض أ ر و ا ح أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ و ل ا ر ح م ة منه سبحانه بهم ل أ ل ا يروا اهوال ا ل ق ي ا م ة وتقوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس الكفار فحوى سؤالكم الخامس هل تتأثر الأرواح الباقية بأهوال القيامة؟ الجواب أ بأهوال ر و ا الباقية القيامة؟ ا ح ل نعم ت ت أ ث ر حسب درجاتها كما ت ت أ ث ر ا ل م ل ا ئ ك ة ت أ ث ر ا خاصا بهم بالتجليات ا ل ق ه ر ي ة كما لو اطلع من كان في مكان دافئ على أ ن ا س يرتجفون في ا ل س ل و ج ي ت أ ث ر و ي ت أ ل م لحالهم بما يحمل من عقل ووجدان كذلك ا ل أ ر و ا ح ا ل ب ا ق ي ة التي لها شعور ل ا ت ع ل ا ق ة مع الكون ت ت أ ث ر بالحوادث ا ل ع ظ ي م ة التي تجري فيه كل حسب درجته و ا ل إ ش ا ر ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة تبين ت أ ث ر ا ل أ ر و ا ح ب أ ل م إ ن كانت من أ ه ل العذاب و إ ن كانت من أ ه ل ا ل س ع ا د ة ف إ ن ه ا ت ت أ ث ر بالاستحسان و ا ل إ ع ج ا ب بل بنوع من الاستبشار ولما كان ا ل ق ر آ ن الحكيم يذكر عجائب أ ه و ا ل ا ل ق ي ا م ة في أ س ل و ب تهديد وزجر قائلا لترونها بينما الذين سيرون تلك ا ل أ ه و ا ل ب أ ج س ا م ه م ا ل إ ن س ا ن ي ة هم الذين يبلغون قيام الساعه من الناس إ ذ ن ا ل أ ر و ا ح التي رمت أ ج س ا د ه ا في القبور لها نصيبها من هذا التهديد ا ل ق ر آ ن ي أ ي ض ا فحوى سؤالكم السادس أ ت ش م ل هذه ا ل آ ي ة الكريمه كل شيء هالك إ ل ا وجهه ا ل آ خ ر ة و ا ل ج ن ة وجهنم و أ ه ل ي ه ا أم ل ام الجواب لقد صارت ا لقد ل هذه س أ لا ة بوضع بحث كثير ج د من العلماء المحققين الصالحين وأصحاب الكشف والأولياء الصالحين فالقول قولهم في هذه ا ل م س أ ل ة فضلا عن أ ن لهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة س ع ة ع ظ ي م ة جدا مع تضمنها لمراتب ك ث ي ر ة جدا فقد قال القسم ا ل أ ع ظ م من المحققين لا تشمل هذه ا ل آ ي ة عالم البقاء في حين قال آ خ ر و ن إ ن تلك العوالم تتعرض أ ي ض ا لنوع من الهلاك في زمن قصير جدا بحيث يعد آ ن ا وهو زمان قصير إ ل ى د ر ج ة لا يشعر بذهابها إ ل ى الفناء و ا ل ع و د ة منه أ م ا ما يحكم به بعض أ ص ح ا ب الكشف المفرطين في أ ف ك ا ر ه م من حدوث الفناء المطلق فليس ح ق ي ق ة ولا صوابا ل أ ن ذات الله سبحانه وتعالى دائمي وسرمدي فلا بد أ ن صفاته و أ س م ا ء ه أ ي ض ا د ا ئ م ي ة و س ر م د ي ة ولما كانت صفاته و أ س م ا ؤ ه دائميه فلا بد أ ن أ ه ل البقاء والباقيات ا ل م و ج و د ة في عالم البقاء التي هي مراياها وجلواتها ونقوشها ومظاهرها لا تذهب ب ا ل ض ر و ر ة إ ل ى الفناء المطلق قطعا وحاليا وردت نقطتان من فيض ا ل ق ر آ ن الحكيم إ ل ى البال نكتبها اجمالا ا ا أ ل ه إ ن ق د ر ة الله جل وعلا لا حدود لها حتى إ ن الوجود والعدم ب ا ل ن س ب ة إ ل ى قدرته و إ ر ا د ت ه تعالى كمنزلين يرسل إ ل ي ه م ا ا ل أ ش ي ا ء ويجلبها منهما بكل يسر و س ه و ل ة ف إ ن شاء يجلبها في يوم واحد أ و في آ ن واحد ثم إ ن العدم المطلق لا وجود له أ ص ل ا بوجود العلم المحيط علما أ ن ه لا شيء خارج د ا ئ ر ة العلم ا ل إ ل ه ي ك ي يلقى إ ل ي ه شيء والعدم الموجود ضمن د ا ئ ر ة العلم هو عدم خارجي وعنوان صار ستارا على الوجود العلمي حتى حدى ببعض العلماء المحققين التعبير عن هذه الموجودات العلميه أ ن ه ا أ ع ي ا ن ث ا ب ت ة لذا فالذهاب إ ل ى الفناء إ ن م ا هو نزع ا ل أ ش ي ا ء ب أ ل ب س ت ه ا ا ل خ ا ر ج ي ة مؤقتا ودخولها في وجود معنوي وعلمي أ ي إ ن الهالكات والفانيات تترك الوجود الخارجي وتلبس ماهياتها وجودا معنويا وتخرج من د ا ئ ر ة ا ل ق د ر ة د ا خ ل ة في د ا ئ ر ة العلم النقطة الثانية لقد أوضحنا في كثير من الكلمات أن كل شيء فان بمعناه الاسمي وبالوجه الناظر ذاته فليس له وجود مستقل ثابت بذاته لقد كل إلى فليس له مستقل من أن كثير في شيء وجود وليست له ح ق ي ق ة ق ا ئ م ة بذاتها وحدها ولكن الشيء في الوجه الناظر إ ل ى الله سبحانه اي اذا صار بالمعنى الحرفي فليس فانيا ل أ ن فيه جلوات ظ ا ه ر ة ب أ س م ا ء ب ا ق ي ة فلا يكون معدوما ل أ ن ه يحمل ظلا لوجود سرمدي وله ح ق ي ق ة ث ا ب ت ة وهي ح ق ي ق ة س ا م ي ة ل أ ن ه ا نالت نوعا من ظل ثابت لسم باق ثم إ ن قوله تعالى كل شيء هالك إ ل ا وجهه سيف ليقطع يد ا ل إ ن س ا ن عما سوى الله تعالى حيث إ ن ا ل آ ي ة تقطع العلائق مع ا ل أ ش ي ا ء ا ل ف ا ن ي ة في دنيا ف ا ن ي ة في غير سبيل الله فحكم ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ذ ن تنظر إ ل ى الفانيات في الدنيا بمعنى أ ن الشيء إ ن كان في سبيل الله أ ي ان كان بالمعنى الحرفي أ ي إ ن كان لوجه الله فلا يدخل ضمن ما سواه تعالى أ ي لا يضرب عنقه بسيف ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة كل شيء هالك إ ل ا وجهه ح ص ل الكلام إ ذ ا كان ا ل أ م ر لله ووجد الله فلا غير إ ذ ن حتى يقطع ر أ س ه ولكن إ ن لم يجد الله ولم ينظر في سبيل الله فكل شيء غير فعليه أ ن يسل سيف كل شيء هالك إ ل ا وجهه ويمزق الحجاب حتى يجده سبحانه تعالى الباقي هو الباقي سعيد النورسي